الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل ما علمتنا حجلا لنا لا حجدا علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد فقد تقدم معنا في درسنا السابق أن القرائن التي ترجح أحد الاحتمالين أو الاحتمالات في اللفظ المجمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قرائن لفضية وهي القرائن المتصلة والقسم الثاني قرائن سياقية والقسم الثالث قرائن خارجية وهي القرائن المتصلة وسبق الكلام على القسم الأول وهو القرائن المتصلة وبقي الكلام على القسم الثاني والثالث فالقسم الثاني هو القرائن السياقية والمقصود بها القرائن المستفادة من السياق والسياق هو الجمل التي يتألف النص منها ومما يسبقها أو يلحقها. فهذا يسمى سياقا الجمل التي يتألف منها اللفظ وما يسبقها ويتقدم عليها أو يلحقها ويتأخر عنها وهذه الجمل تبين المقصود وهذا السياق يبين المقصود من المجمل ويوضح المراد منه والفرق بين القرائن السياقية السلام والقرائن اللفظية المتصلة هو أن القرائن اللفظية مأخوذة من لفظ معين كما تقدم معنا. في الأمثلة في درسنا السابق. أما القرائن الصياغية فليست مأكودة من لفظ معين، وإنما هي مأكودة من مجموع الألفاظ. فالقرائن الصياغية تؤخذ من لفظ معين، بخلاف القرائن الصياغية. فلا تؤخذ من لفظ معين وإنما تؤخذ من مجموع الألفاظ وتركبها مع بعض وقد ضرب المصنف رحمه الله للقرائم السياقية مثالا وقبل أن نذكر المثال الذي أورده المصنف فنذكر مثالا ذكره بعض أهل العلم يتضح به المقصود وقبل ذكر هذا المثال أيضاً نبين نشير إلى أهمية معرفة سياق النصوص لأن السياق يرشد إلى المطلوب ويوضح المقصود ويبينه حتى إنه في بعض الأحيان يجعل دلالة اللفظ كدلالة النص الصريح ولهذا نبه المحققون من أهل العلم كالعز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام وكابن دقيق العيد في شرح عمدة في عدة مواضع إلى أهمية العناية بالسياق لأنه يوضح المقصود ويرشد إلى المطلوب ويبينه فمن أنثلة البيان المستفاد من السياق ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا وهذا فيه نهي عن الرقبة والعمرة والعمرة معناها أن يقول شخص لآخر وهبتك هذا الشيء عمرك يعني مدة حياتك والرقبة هي نوع من العمر وسميت بهذا الاسن لأن كل واحد منهما يرتقب موت الآخر وينتظره ولهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمر والرقبة لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز العمراء والرقبة وصحتها لما جاء الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفسدوا عليكم أموالكم فإنه من أعمر عمره فهي له ولعقبه من بعده فإن هذا الحديث يدل على جواز العمر وصحتها وسياق الحديث يدل على هذا وذلك لأن العمراء لو كانت منهيا عنها لمن تقل ملكها إلى من أعمر ومن بعده من عقبه فسياق الحديث يدل على أن العمراء إذا وقعت تكون على أن العمر جائزة وإذا وقعت تكون صحيحة ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن من أعمر عمر فإنها تكون له وتكون لعقبه من بعده ولو كانت العمر ليست صحيحة لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا الحكم وهو صحة العمراء استفدناه من سياق الحديث كما قرر ذلك ابن خدامة رحمه الله في المغني وبعد أن عرفنا هذا فإننا نعود إلى المثال الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى وهو أن النفاح ينعقد في حق النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة لقوله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ولنفس رحيحين عن أبي العباس سهل بن سعد بن الساعد رضي الله عنه أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ذلك وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من إقرار ما هو محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم ينعقد في حقه النكاح برفض الهبة لكن هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ذلك يعتبر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولي القول الأول أنه ينعقد النكاح بلفظ الهبة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية واستدلوا على ذلك بأن القاعدة أن ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره من أمته وقد عرفنا أن النكاح بلفظ الهبة ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أمته مثله لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره من أمته والقول الآخر هو أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى في الآية نفسها خالصة لك من دون المؤمنين بعد قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فإن ذلك يدل على اخصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح بلفظ الهبة وذلك لأن قوله خالصة لك من دون المؤمنين وذلك أن قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها يحتمل احتمالين قل وذلك أن قوله خالصة لك من دون المؤمنين يحتمل احتمالين الاحتمال الأول أن يكون الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم المختص به هو جواز النكاح من غير مهر فهذا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أن يكون الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم المختص به هو النكاح بلفظ الهبة، فهذان احتمالان، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيكون اللفظ مجملاً، لأن المجمل كما تقدم معنا في تعريفه هو اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدها على الآخر فقوله الخالصة لك من دون المؤمنين يحتمل معنيين ذكرناهما الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن ينكح من غير أن يدفع مهرا والاحتمال الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن ينكح بلفظ الهبة والآية مترددة بين هذين المعنيين فتكون مجملة وما دام أنها مجملة ف لا يصح أن يقال ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره ما دام أن الآية مجملة لا يصح ما استدللتم به أيها الحنفية والمالكية من أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره إلا في حالة واحدة وهي إذا ترجح أن الشيء الذي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو النكاح من غير مهر فإذا ترجح أن الشيء الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النكاح من غير مهر يصح أن يقال يجوز النكاح بلفظ الهبة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا هو النكاح من غير مهر أما النكاح بلفظ الهبة فليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما دام أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيصح أن يقال ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم يثبت في حقه غير فإذا ترجح ذلك صح حينئذ ما ذكرتم أما ما دام أن الآية محتملة بهذه الأمرين ومترددة بينهما فلا يصح ما ذكرتم وهو أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره لأن القاعدة أن الخصائص لا يصح القياس عليها أن الخصائص الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يقاس عليها فإذا هذا هو القول الثاني وهو مذهب الشافعية والحنادر فقد ذهبوا إلى أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبه لأن الله سبحانه وتعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين وهذه الخصوصية محكملة لأحد أمرين الأمر الأول هو النكاح من غير مهر والأمر الثاني هو النكاح بلفظ الهبة فهذان أمران تحتملهما الآية ولا مرجح لأحدهما على الآخر فتكون الآية مجملة وما دام أنها مجملة فلا يصح الاستدلال على ما ذكرتم إلا إذا ترجح بدليل يفيد الرجحان أن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النكاح بلا مهر فيصح حينئذ أن يقال النكاح برفض الهبة ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق غيره من الأمة ويصح قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أما ما دام أن الأمر محكمل فلا يصح حينئذ انتياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخصائص لا يصح أن يقاس عليها هذا ما قرره الشافعية والحنابئ لكن الحنفية والمالكية أجابوا على ذلك بجواب استعملوا فيه دلالة السياق وهذا هو الشاهد هنا فقالوا أنتم ذكرتم أن الآية مترددة بين معنيين لا مرجح بينهما ونحن نسلم أن الآية مترددة بين معنيين لكن هناك مرجح وهو السياق وإضافة ذلك أن الآية الكريمة سياق لبيان أمرين الأمر الأول هو بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه على غيره والأمر الثاني هو الأمر الثاني الذي سيقت الآية من أجله هو رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذان أمرا سيقت الآية من أجلهما ثيقة الآية لبيانهما والأمر الأول وهو النكاح بلفظ الهبة لا يحصل به الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ للنبي صلى الله عليه وسلم ومنع غيره منه وإنما الذي يحصل به الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم هو النكاح من غير مهر لأنه الذي يتميز به عن غيره من أمته وبناء على هذا فإنه يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من النكاح لا تثبت لغيره من الأمة الأمر الأول هو جواز النكاح بمهر والأمر الثاني هو جواز النكاح بملك اليمين نقول بناء على هذا يثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من النكاح كلها جائز. وإن كان بعضها لا يثبت في حق غيره من الأمة فيثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بمهر وهذا يثبت في حق غيره من الأمة، ويثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بملك اليمين وهذا يثبت أيضا في حق غيره من الأمة، ويثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بلا مهر، وهذا لا يثبت في حق غيره صلى الله عليه وسلم من الأمة. وبهذا يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بهذه المنزلة الثالثة التي لا يشاركونه فيها تبعوا معي لتمام الدليل وهذا يدلنا على أن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ النكاح بلا مهر وإذا كان الخاص به هو النكاح بلا مهر فإنه يثبت في حق النبي صلى في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني وهو ماذا النكاح بلفظ الهبة وهو ما ذهبنا إليه معاصرة الحنفية والمالكية من أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن ينكح بلفظ فالذي يريد أن يتوصل له الحنفية والمالكية هو أن قوله خالصة لك من دون المؤمنين دل سياق الآية على أن المراد به النكاح من غير مهر حتى يستقيم لهم أن يقيسوا غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبا. فهذا الأمر الأول الذي سيق في الآية من أجله وهو بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه على غيره من أفراد أمته والأمر وهو كما عرفنا يدل على أن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النكاح من غير مهر والأمر الثاني وهو رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا أيضا على أن قوله خالصة لك من دون المؤمنين المراد به النكاح من غير مهر ووجه ذلك هو أن الحرج الذي قصده الله سبحانه وتعالى في قوله في الآية نفسها قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج إنما يكون بإيجاب المهر على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحرج يكون بعدم إيجاب النهر عليه، ولا يكون رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يشاركه فيه غيره من من الأمة، وهو النكاح بلفظ الهبة. وخلاصة الحنفية والمالكية هو أن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآية هو النكاح بلا مهر وهذا هو الذي لا يصح أن يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيه وسياق الآية دليل على ذلك أما النفاء بلقض الهبة فهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا يجوز أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره من أمته فهذا ما يتعلق بالقرائن السياقية وذكر المصنف رحمه الله أن هناك قرائم تشبه القرائن الصياغية وهي القرائن الحالية والمقصود بها المأخوذة من دلالة الحال وتسمى دلالة الحال وتسمى أيضا دلالة مقتضى الحال وتسمى كذلك دلالة شاهد الحال. ومن أمثرتها ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ف. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا ثم جلس هذه قرينة حال وشاهد حال على خطر قولي الزور وعظمته عند الشارع الكريم وقرأ الأحوال ليس لها ضابط يضبطها قرائم الأحوال لا ضابط لها وذلك سبب ذلك أنها راجعة إلى حال المتكلم عند نطقه وتلقضه والأحوال تكون واحدة أو تكون مختلفة تكون مختلفة وليس لها ضابط فلهذا كانت قرائم الأحوال لا ضابط لها لأنها تابعة للأحوال والأحوال ليست من ضابطة ومثل قرائم الأحوال أسباب نزول الآيات الكريمة وأسباب ورود الأحاديث الشريفة فإنها تبين المقصودة وتوظف المطلوب لأن السبب يورث العلم بالمسبب ويدل على المراد منه جواز عقاد النكاح بلفظ الهبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه هي مسألة الخلاف أما النبي صلى الله عليه وسلم فمتفق على أنه يجوز له النكاح بلفظ الهبة لأن الآية صريحة في ذلك وامرأة مؤمنة إن وهبت ومحل النزاع إن ما هو غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي لأن ما تبت في حقه صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره من أمته. نعم يقول أصحاب الشافعي وفقا لأصحاب الإمام أحمد. هذا هو الاحتمال الأول أن يكون ذلك جوازا لفرادى ذات يكون ذلك, يكون ذلك وهذا هو الاحتمال الثاني وإذا لم يصح القياس قياس. قياس ماذا على ماذا قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الايه مجملة نعم. حتى فإذا ترجح هذا بدليل، فيصح حينئذ قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز عقاد النكاح بلفظ الهبة. أقول الأولون وهم حنفية والمالكية سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع نعم سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع يعني يرجح أن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النكاح بلا مهر فهذان أمرا. نعم. بذلك قال تعالى فرعنا من قرد في وما أن الأمر الأول. لا يحصر بإباحة لغض له. وهو ماذا? وهو قول المرأة له وهبت لك نفسي. أو نحو ذلك من الألفاظ. أي منعه على غيره. من أمته نعم النبي صلى الله عليه وسلم من الاحلالات اي احلالات النكاح له وهذان الأمران يثبتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبتان أيضا في حق أمته وهذا يقتص به النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصيته في ذلك فيها تشريف له صلى الله عليه وسلم الحرج وهو الأمر الثاني الذي سيقت الآية من أجله. إن ما في من يكون عليه على من هو من وعلى هذا يستقيم. عند الحنفية والمالكية قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة لأن السياق دلنا على أن الخاص به هو النكاح بلا مهر اسم الثالث من أقسام القرائم هو القرائم الخارجية والمراد بها القرائم المتصلة ومعنى ذلك أن اللفظ المجمل يكون في نص والقرينة تكون في نص آخر بخلاف القرائم المتصلة التي تقدمت معنا فإن اللفظ المجمل المحتمل يكون في نص وكذلك القرينة تكون في النص نفسه أما هنا فاللفظ المجمل في نص والقرينة في نص آخر وتسمى قرائنة خارجية لأنها خارج النص وتسمى قرائنة منفصلة لأنها منفصلة عنه والقرائن المرجحة لللفظ المجمل ثلاثة أنواع القرائن الخارجية المنفصلة المرجحة لللفظ المجمل ثلاثة أنواع النوع الأول أن تكون القرينة المنفصلة ثابتة بنص من القرآن أو من السنة والنوع الثاني أن تكون القرينة ثابتة بقياس بقياس على منصوص أو مجمع عليه والنوع الثالث أن تكون القرينة ثابتة بعمل الصحابة أو بعضهم وبدأ يتكلم على النوع الأول وهو القرينة الثابتة بالنص لأنها أقوى الأنواع الثلاثة فإن القرينة الثابتة بالنص أقوى من القرينة الثابتة بالقياس والقرينة الثابتة بعمل الصحابة وقد ذكر لذلك مثالا وقبل أن نتكلم على هذا المثال نذكر مثالا قبله لإضاحه وهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم لجمعة فليرتسل فإن قوله فليرتسل أمر لأنه فعل غارع مخترن بلا من الأمر وهو متردد بين أمري متردد بين احتمالي الاحتمال الأول أن يكون المراد بالأمر الوجود والاحتمال الثاني أن يكون المراد به الندب. وقد جاءت قرينة خارجية تبين أن المراد بالأمر هنا الندب لا للوجود وهي ما جاء في حديث سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل فإن ذلك صريح في أن الغسل ليوم الجمعة ليس واجبا وهو مبين لأحد هذين الاحتمالين هكذا ذكر بعض أهل العلم في التمثيل وإنما يستقيم هذا المثال على أصل وهو إذا قلنا إن دلالة الأمر المطلق مجملة فإذا قلنا الأمر المطلق دلالته من قبيل دلالة المجمل فحينئذن يستقيم هذا التمثيل أما إذا قلنا الأمر المطلق يدل على الوجوب فلا يكون حمله في هذا الحديث على المدب من باب بيان المجمل وإنما يكون من باب آخر وهو ماذا وهو تأويل الظاهر والتأويل المقصود به صرف اللغة عن ظاهره لدليل يقتضي ذلك فإذا هذا التمثيل الذي ذكره بعضه العلم إنما يستقيم على ماذا؟ على القول بأن الأمر المطلق دلالته من قبيل دلالة المجمل وأما على القول الراجح إن شاء الله وهو أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب فلا يكون هذا من باب بيان المجمل وإنما يكون من باب تأويل اللغض الظهر وسنتكلم إن شاء الله في لقاء القادم على المثال الذي أورده المصنف رحمه الله وما بعده وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد